فلقد اوحينا الى موسى ان اسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشا فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم واضل فرعون قومه وما هدا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 ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال لهم اولائي على اسفي وعجلت اليك رب لترضى قال فان قد فتن قومك من بعدك واضلهم المستامر فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا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 أكملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري